الحياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله كل من عليها فان كل من عليها فان هذه الحياة ستنتهي نهاية كل شخص ده موضوع ونهاية كل الخليقة ده موضوع تاني خالص كيف تتم نهاية الخليقه كلها بالنفخ في الصور النفخ في الصور وهذه عقيدة ثابتة ما هو الصور وكيف يقع النفخ وكم نفخة تحصل وما الذي يتغير بالنفخ في الصور ماذا يتبع ذلك في كل نفخ في الصور له أحكام مختلفة ولو نتائج مختلفه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقومن الساعه لا تقومن حتى ان الرجلان بينهما الثوب منصور بينهما فلا يطويانه ولا يبيانه يعني فجاه كده فجأة القيام عند النفخ في الصور ولا تقومن الساعه وان الرجل قد ذهب بلبن لقحته فلا يطعم ولا تقومن الساعه وان الرجل لا يرفع الطعام الى فيه فلا يطعم تخيلوا يعني يعني فجأة القيام متى عند النفخ في الصور ما هو الصور؟ الصور بوق بوق أو قرن ينفخ فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سؤل ما الصور؟ قال الصوق الصور قرن ينفخ فيه الصور ده عبارة عن قرن بوق تعرفين الناس اللي ماسكه ميكروفون بتتكلم فيه زي الميكروفون كده مسكوا في إيده كده وله فتحه كبيره كده فالبوق يشبه هذا والله تبارك وتعالى اعلم او القرن يشبه هذا من الذي ينفخ فيه الذي ينفخ فيه هو اسرافيل ولا وفي الحقيقه لم يرد نص قاطع باسناد صحيح يبين اسم النافخ في الصور سوى حديث الصور الطويل وفي إسناده مقال وكثير من العلماء ضعفوا أن الذي ينفخ هو إسرافيل لكن إجماع الأمة أن الذي ينفخ هو إسرافيل وناقش هذه المسألة ما هو اسم النافخ في الصور الإمام ابن حجر في شرحه لصاحي الإمام البخاري لكن الوقت خلاص الإجماع أن الذي ينفخ في الصور من؟ اسرافيل والنفخ في الصور هذه عقيده, عقيدة قائمه كم نفخه نفختان وقيل ثلاث وقيل اربع وفيها كلام لكن المشهور والارجح ان النفخ في الصور نفختان نفخه الصعق والفزع ونفخه الاحياء والبعث يبقى بنفخه الصعق ونفخه الاحياء نفخه الصعق ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا الا من شاء الله يبقى صاعق نفخه صعق والنبي عليه الصلاه والسلام قال كيف انعم كيف انعم يعني اذا في مسلك ايماني لنا مع ذكر عقيده النفخ في الصور إن إحنا مفروض نفوق لاخرتنا شوية وننتبه كيف أنعم وقد التقى مصاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ يعني الإسرفيل ال أمسك بهذا القرن والبوق فهو أمسك به واعد ينظر متى يأمر فينفخ سبحان الله الصحابة لما سمعوا كلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله ربنا توكلنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أيضا في حديث آخر عن صاحب السور أنه قال قال عن صاحب النفخ في الصور اللي هو مفروض إسرافيل ده إجماع الامه أنه ينظر نحو العرش قاعد ينظر إيه ينظر نحو العرش خشية أن يرتد إليه طرفه متخيلين يعني في اللحظة معاه بتفرق كأن عيناه كوكبان دريات كأن عيناه كوكبان دريا ده إسرافيل الذي وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصوف يبقى دي اسمها نفخة إيه؟ نفخة الصعق نفخة الصعق طيب كيف يحصل الصعق؟ الصعق قيل هو الموت وقيل الغشي الموت طبعا ده يكون بالنسبة النفخ في الصور ده هيقع على الأحياء لأن الأموات طبعا خلاص مش داخلين في الموضوع أنهما ماتوا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هو الموتة الأولى بس هي موتة واحدة وعليه يكون هناك إلا من شاء الله هيدخل في إلا من شاء الله الأموات القول الآخر الغشي الصعق هنا بمعنى بمعنى الغشي وهذا يكون على الأرواح هيشمل كله بهذا المعنى هيشمل كله طب ما ال القول الراجح والله وتبارك وتعالى أعلم أن الصعق بمعنى الموت الصعق هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الموت وهذه النفخة الأولى لها أسماء أخرى في القرآن الكريم من أسمائها الرجفه أو الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يبقى الراجفة ده اسم الاسم النفخة الأولى أيضا من أسمائها الصيحة من أسمائها الصيحة ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم تاخذهم وهم يخصمون ما ينظرون يعني ما ينتظرون الا صيحه واحده صيحه واحده هو النسخ في السور ده مره صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون بعدين بيختصروا اللي زي ما قلت من شوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجلان قد نثر الثوب بينهما فينفخ في الصور فتقبض أرواحهما قبل أن يطويانه أو يبيعانه يعني لا دخده ولا دخده بس في لحظة كده ويعني لا تقومن ساعة فجأة يبقى مسألة يبقى معنى إيه معنى النفخة الأولى الصيحة من معنيها الصيحة ومن معنيها أو من أسمائها الصيحة من أسمائها الراجفة يبدأ النفخة النفخة الأولى النفخة الثانية النفخة الثانية هي نفخة البعث نفخة الإحياء التي يؤمر بها حينما يريد الله تبارك وتعالى للساعة أن تقوم خلاص يوم القيامة الناس ينفخ في الصور فيقومون ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون من الاجداث جمع جدث والجدث القبر ينسلون يعني ينحدرون سريعا ناس مسرع، فوقد قال الله تبارك وتعالى أيضا في آيات أخر أنهم في في سورة النجم مهطعين إلى الداع يعني إيه مهطعين إلى الداع يعني ما دين أعناقهم مسرعين ما دين أعناقهم مسرعين يعني انتم متخيلين قد أقاموا من قبورهم مسرعون مادون أعناقهم من شدة السرعة انت عارف اللي بيحاول يسرع يقوم مادد شوية كده للأمام عشان يمشي يجرأ أسرع طب وهم رحين فين مش عارفين رحين نأحية الصوت رحين في أي اتجاه لا يعلمون إلى أين المسير كأنهم جراد منتشر ده تشبيه القرآن كأنهم كأنهم جراد منتشر نفخ في الصور نفخ الإحياء ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون يعني يسرعوا وقال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يخرجون من الاجداث, الأجداث كما ذكرت القبور صراعا مسرعين جدا كما بينت سوره القمر كانهم جراد منتشر في الانتشار والسرعه وأنهم مغطيين مساحه كبيره يعني منتشرين جدا مقطعين الى الداع يعني, يعني ماد اعناقهم مسرعون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب نصب يعني علامة كده شيء بارز واضح يوفضون يعني يتهافتون ويعني يتدافعون نحو هذا المكان يبقى إذن هم وكأنهم يتوجهوا المكان واحد وهم لا يدرون عنه شيئا يعني موقف رهيب إن الإنسان يكون عنده الوجهة مجهولة مش عارف أنا عايز أقول لحضراتكم بالضبط الموقف ده زي ناس صحيت على صوت رهيب جدا جدا ولما صحيوا لقوا ما فيش الدنيا ظلام حالك ما فيش أنوار لا قمر طالع ولا كهرباء ولا أي حاجة ظلام سواد في سواد والصوت رهيب لدرجة انه أيقظ كل الناس فصحي الناس إيه الصد دا انفجار دا ولا إيه بالضبط فهم يعني, يعني يتدافعون ويجرون ويهربون ولا يدرون أين الخلاص ولا أين المصير الوجهة مجهولة الجهاله دي رهيبة يا جماعة الجهالة دي الوحدة رهيبة صحيح ربنا تبارك وتعالى قال عن هؤلاء في, في هذا الموقف إن الذين قالوا ربنا الله عشان نعرف قيمة التدين وقيمة الالتزام وقيمة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم Tetenazelu alaihimul mele iketu alla tahofu alla tahofu ala tahzenu eevee si rubil jenna eevee si rubil نحن اولياؤكم aukum, nepen oulij aukum, in de levens van de wereld, ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ايه ده عاقبه الثبات والاستقامه في الموقف ده موقف النفخ في الصرو الفزع الرهيب ده ثمره استقامتك وهدايتك وثباتك وده المسلك الإيمان المهم اللي عايزين ناخده هنا مش مجرد طرح ادله وخلاص تأتيك الثمره هنا فجاه تلاقي نفسك وانت ماشي بقى في ظلام ظلام في ظلام ومجهول الوجهه مجهوله مش عارفين رايحين فين والرعب والهلع والفزع والخوف تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزن فجأة تفاجأ كده في ملائكة فوشك يقول لك لا تخف ولا تحزن الله انتم مين وصراحياتكم ايه نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره احنا ملائكة من قبل الله تبارك وتعالى ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فيطمئن الناس يطمئن المؤمنون يبقى في نفس الموقف المرعب ده عملك الصالح حديتك تأتيك هنا إنك لا تخف ولا تحزن وهذه النفخة الثانية اسمها أيضا الصيحة قال الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة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 إنما إن كانت إلا صيحة واحدة الثانيه نفخة تانية اسمها صيحة واسمها أيضا في القرآن الزجرة أو زجرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بالساهرة الساهرة يعني وجه الأرض زجرة واحدة اللي هي النفخة التانية المفزعة اللي طبعا زي ما قلت لحضراتكم أهل الإيمان وأهل الاستقام وأهل السبات هيكونوا مطمئنين جدا جدا فإذا هم بالساهرة فجأة خرجوا من تراب تعرف زي زي كأن الأرض نبتت كأن الأرض نبتت بالظبط بس نبتت بني أدمي الأرض نبتت بس نبتت إيه؟ بني أدمي وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام هقوله بعد قليل جدا جدا وأيضا من أسمائها الدعوة الدعوه ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ومن اياته ان تقوم السماء بامره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم, إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة دعوة خلاص الناس تخرج من الأرض ومن أسمائها أيضا الرادفة يوم ترجف الرجفة تتبعها الرادفة دي ايه؟ دي النفخة الثانية طيب في نفخة أولى في نفخة ثانية كم بين النفختين في الصحيح صحيح البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين أربعون رأوا الحديث أبو هريرة قالوا يا أبو هريرة أربعون يوما قال أبيت مش عارف يعني ابيت يعني ما يعني اقدرش ما قدرش يحكم ما, ما عنديش معلومة قالوا اربعون شهرا قال ابيت قالوا اربعون سنة قال ابيت يعني بين النفخة والنفخة اربعون مش عارفين قد ايه مش محددة ثم يرسل الله تبارك وتعالى ماء كالطل الطل الندى ماء كالطل في رواية موقوفة بإسناد صحيح أن هذا الماء من تحت العرش فتنبت أجسادهم كما ينبت البقل تعرفين زي ما الحبة في الأرض بتنبت زي طريقة النبات في بالضبط زي ما قلت لحضراتكم من شوية الأرض نبتت بس نبتت بني أدمين بدل ما تنبت دايما بتنبت يعني نبات أو زرع أو كده لا هنا طلعت بني ادمين طب مصدرهم إيه التراب حوحنا إحنا, احنا كده أكسدنا بتذوب وتتحول إلى إلى تراب كما تنبت البقل فإن كل ابن آدم يفنى إلا عجب الزنب منه يركب الخلق يوم القيامة يعني حضراتكم احنا اجسادنا دي بدو خلال ربع قرن من الزمان تقريبا مفيش مننا حاجة بيكون موجودة 25 سنة تقريبا الا عجب الزم عظمة صغيرة جدا جدا جدا دي اللي ما بيدبش كما في ايضا باسناد صحيح موقوف إننا إنه, انه قال ما في ليس هناك أحد إلا وفي الأرض منه شيء فيش بني آدم خلق إلا في الأرض منه شيء النفخه الأولى بيسعق كله الإنس والجن وكل المخلوقات النفخة الثانية بيحيى كله إنس والجن والملائكة والحيوانات والطيور كله كله بيعيش كله بيحيى باذن الله سبحانه وتعالى فاحنا محتاجين نقف وقفه مع انفسنا الجسم ده هيدوب هينتهي يتحول الى تراب محتاجين نعمل لهذه اللحظه وبعد ان يتحول الى تراب يبعثه الله تبارك وتعالى ويحييه الله تبارك وتعالى بالنفخه الثانيه من ملك النفخ في الصور ليحصل البعث وهذه العقيده التي هي فارقه بين الكثير من الامم ناس تؤمن بالبعث وناس لا تؤمن بالبعث البعث الحياه المعاد الثاني المعاد الجسmani ان تنفخ الروح من جديد تعود الروح الى البدن من جديد ويبقى حضرتك بشحمك ولحمك روحك وجسمك انت نفسك بقيت كائن موجود وبعثت للحساب طب والقبر واللي كان فيه كل مرحلة لها لها ما فيها يعني كل مرحلة لها ما يخصها طب واللي تعذب في قبره بسبب ذنوبه وبسبب أعماله هل خلصت؟ لا لا لا ده القبر حاجة واليوم القيامة ده حاجة تانية خالص حسب أعمال كل إنسان في إنسان بالشدة اللي فاتت كفرت سيئات في إنسان لازالت عليه لازالت عليه سيئات طيب شوفوا كده ربنا تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن الكريم عن المشركين مشركين بمعترضين وبيقولوا لا ما فيش وما فيش بعث وما فيش نفخ في الصور وما فيش حاجة اسمها الكلام ده كله وانتوا بتتحكوا علينا وبيقولوا للرسل يعني ودي عقيده باطلة وكلام مش صحيح وإحنا خلاص إن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما فيش جاي, جاي تكلمنا في إسرافيل والنفخ في الصور الكلام ده مش صح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين لا إله إلا الله ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين ينكرون أن يبقى فيه ملك ينفق في الصور فتحيا الأجساد ويبعث الناس لرب العالمين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى واذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى إذ وقفوا خلاص جاء المشهد اللي كانوا بيكذبوا بيه بالأمس وجاء فعلا الحدث حصل إن الملك نفخ في الصور وبعثت الأجساد طبعا دي حاجة محتاجة إيمان محتاج إيمان من صفات المؤمنين إيه؟ ويؤمنون بالغي إنهما يؤمنوا بالبعث حساب الجزاء الجنة النار مؤمنين بالكلام ده فاللي مش مؤمن خلاص ساعتها بقى هتتصرف إزاي ولو ترى إذ وقفوا على وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلا وربنا دلوقتي ما بقوا بقيت حقيقة قدامهم قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ثم يقول الله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته قالوا keer zeven keer zeven keer zeven وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون هو الإنسان اللي رافض البعث ما فيش بعث ما فيش حساب ما فيش ملك اسمه إسرافيل بينفخ في الصور ما فيش الكلام ده كله هيعمل إيه؟ هيذنب هيعيش براحته على فكرة عشان كده من بين أسباب الإلحاد الهوى يعني هو مش مقتنع بيه عقلا تخيلوا لكن هواه إن إلحاد ده تحرر فيعيش بقى القضيه تحرر ويقعد يكذب على نفسه لغاية ما يصدق نفسه ويبتعد شيئا فشيئا فشيئا فهم كده بيقولوا ما فيش حاجة اسمها آخر فيرتكب الذنوب أكثر فيحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزهون ربنا احفظنا وإياكم وينجينا وإياكم أسأل الله أن يحينا على الايمان ويقبضنا على الإسلام وأسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يقبضنا إلا وهو راض عننا بارك الله فيكم وأحسن إليكم وإلى لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته